بغير عمد لها ثم استوى على العرض وسخفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمراء جعل فيها زوجين إثنين يرشي الليل النهار إن بذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفطل بعضها على بعض في الأفل في ذلك لآيات لقوم وَإِن وإن تعجب تعجب صولهم أئذا كنا تراغا لَفِي لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولى في أعلاقهم فاصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسن وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك له مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب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 الكبير المتعال سواء منكم من أسر الخول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من وإذا أراد الله بقوم سوء فلا هرب له وما لهم من دونه من واد هو الذي يريكم البرط خوفا وطمعا ويسبح الراب بحمده والملائكة من خيفته ويغسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لهم بشيء إلا كباسط كففين إلى الماء ليبلغ فا إلا كباسط كففين يسجد من في السماوات والأرض طوعا وفرها وظلالهم بالغذو والآخار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من عدونه الأولياء لا يملكون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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقبرها فاحتمل السيل زبزا ومن ومما يوقعون عليه في النار ابتقاء حية أو متاع زبد مثله كذلك الله الحق والباق فأما الزبث فيذاه جفاء وأما ما ينفع في الأرض كذلك يطلب الله الأنفاء للذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم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 الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلاهيا ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب جنات عدن يدخلون من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام والذين ينقضون عبد الله من بعد ويتاكه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويكسدون في, في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 الأناب الذين آمَنوا واتقوا إن ألا بذكر الله تقوى القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبلا لهم وحسن مآب. كذلك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ولو أن أو قطعت في الأرض أو كل منه الموتى بل لله الأمر جميعا افلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخرق الميعاد ولقد استهزئ بعسل من قبلك فأمليت للذين زفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْقُوَّقَ أَمْعَلَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلِّ سَمْمٍ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلد الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من وقفل الجنة التي وعد المستقوم تجري من تحتها الأنهار تقولها ذائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين الْكِتَابَ الكتاب يفرحون بما أنزل إليه وَمِنَ ومن الأحناب من ينكر بعضه قل إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الله ولا أشرك بِهِ به أَدْعُو أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربي ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رُسُلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسوله كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أبو أم الكتاب وإما نري أنك ضعف الذين عدكم أول سرفا لك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب وَقَمْهُ وَهُوَ سَرِيٌّ فِسَادٌ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَلَكُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَتَّسِبُ كُلُّ نَفْسٍ الْكُفَّارُ لمن الدار وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا لست قل إِن بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب